119. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا الثوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وليزيدن كثيرا فلا تأس على القوم الكافرين